إن الله خبير بما تعملون اتقوا الله لعلكم تفلحون واستكثروا من الصالحات فعما قليل أنتم راحلون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء وإذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير عباد الله الحياة في ظلال القرآن نعمة يعرفها من ذاقها نعمة تبارك العمر وتزكيه وتسعد القلب وتهديه وأي نعمة على هذا العبد الضعيف أعظم من أن يكلمه الرب جل جلاله بهذا القرآن أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إنها لنعمة ورحمة وذكرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال المفسرون فضل الله الإسلام ورحمته القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يجب أن تمتلئ النفوس فرحا بهذا القرآن ويفيض هذا الفرح والبشرى على الوجوه ويمتد إلى البيوت والمجتمعات فرح بهذا القرآن وبهذه النعمة التي حمد الله نفسه عليها قبل أن يحمده الحامدون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا هذا الكتاب العظيم لهذه الأمة المحمدية منهج حياه وهو رسالة الإسلام يحملها الداعية وعظة الواعظ يحرك به القلوب ولسان الخطيب على أعواد منبره وقد كانت فيه الكفاية والموعظة والهداية وإنما تشرف العلوم بقدر قربها من هذا القرآن أيها المسلمون وللناس مع هذا القرآن مواقف أثبتها القرآن وحوادث سجلها التاريخ وأخبار تداولتها السير فيها تأثير القرآن على النفوس لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب روى ابن إسحاق وغيره في قصة عتبة بن ربيعة وذلك أن قريشا بعدما رأت انتشار الإسلام اختارت احسن رجالاتها ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو الوليد عتبة بن ربيعة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وهو موسط إليه فلما فرغ قال أفرغت يا أبا الوليد قال نعم فقرأ عليه أول سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه فلما سمعها عتبة ألقى بيده خلف ظهره يستمع حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم وفي بعض الروايات أنه جاء إلى قومه فقال بعضهم لبعض نقسم لقد, جاء أبو الو... لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانه يا معشر قريش اطيعوني واجعلوا هالي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وان يظهر عليكم وان يظهر عليهم فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اسعد الناس به قالوا سحرك يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم عباد الله ولما علم المشركون هذا التأثير العجيب للقرآن العظيم ورأوا إسلام من أسلم بسماع آياته تواصوا فيما بينهم كما أخبر الله عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وكان المشركون يستعذبون سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو سفيان وأبو جهل وغيرهما من رؤساء قريش يتسللون ليلا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا القرآن فخرج أبو سفيان بن حرب وأبو جهل والأخنس بن شريق الثقفي ليلة ليستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن يصلي به من الليل في بيته أخذ كل واحد منهم مجلسه حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد لا يعلم بمكان صاحبه باتوا تلك الليلة يستمعون القرآن أي ليلة تلك الليلة ليلة يستمع فيها القرآن بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليهم الفجر فتفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال كل منهم لصاحبه لا تعودوا فلو أن بعض صفهائكم رآكم لا في قلبه شيئا وذهبوا وقد تواصوا على ذلك ولما جاءت الليلة الثانية عاد كل منهم إلى مجلسه يستمع إلى القرآن وفعلوا مثل ما فعلوا في الليلة التي قبلها وهكذا ثلاث ليال رواه ابن إسحاق وغيره بإسناد صحيح وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وذلك في وفد أسار بدر وسمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير وفي بعض الروايات خارج الصحيح فأخذني من قراءته الكرب وفي بعضها فكأنما صدع قلبي وفي الصحيح وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي وقد تأخر إسلامه رضي الله عنه إلى ما بين الحديبية وفتح مكة ومن التأثير العجيب ما رواه مسلم في صحيحه عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باثقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال عباد الله ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن يحب أن يسمعه من غيره يقول لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن فيقرأ عليه من أول سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان وإذا دموعه تسيل وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلى قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقال عيسى وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك رواه مسلم عباد الله وقبل الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة هاديا ومعلما فنزل على أسعد ابن زرارة فدعاه وقرأ عليه قرآن فأسلم وتسامع الناس بخبر مصعب فأتاه سعد بن معاد وقد لبس لأمته وكان سيد الأوس أتاه يريد قتله فقال له أسعد بن زرارة يا ابن خالة اسمع من قوله إن سمعت منكرا رددت عليه وإن سمعت حقا فأجب إليه فقال سعد ماذا يقول فقرأ مصعب بن عمير بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صف الآيات من أول سورة الزخرف فأسلم سعد بن معاد وكان بعد مجاهدا كريما اهتز لموته عرش الرحمن قال أهل السير رجع سعد إلى قومه فقال إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولم رأى إلا مسلما أو مسلمة وهذا عمر رضي الله عنه الوقاف عند حدود الله يعظ بالقرآن ويذكر به روى ابن أبي حاتم وغيره أنه كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفيد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففقده عمر فقال ما فعل فلان بن فلان فقالوا يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب أو تتايع في هذا الشراب قال فدعى عمر كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك أما بعد فإني أحمد, الله إليك الله الذي لا إله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم قال لأصحابه أدعو لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويرجده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لقد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي ولم يزل يردد الآية على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه أيها المؤمنون وقد كان للقرآن تأثيره على أفئدة قساوس قساوسة النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين بل تأثر مردة الجان الذين كانوا قبل نزوله يسترقون السمع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 فللملائكة مع القرآن شأن في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ القرآن من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكتت فسكت الفرس أو فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيا قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيا وكان منها قريبا فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى أراها فقال صلى الله عليه وسلم وتدري بك قال لا قال تلك الملائكة ذنت لصوتك ولو أنك قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم هذا خبر الجن والملائكة أما الجبال فقد أخبر الله عنها فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فلو كان للجبال قلوب وإدراك فنزل عليها هذا القرآن لتفطرت وتشققت من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بارك الله لنا في القرآن العظيم وهدانا صراطه المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله أنزل على عبده الكتاب أشرف كتاب نزل به أشرف الملائكة على أشرف الرسل إلى أشرف الأمم بأشرف لسان في أشرف زمان وأشرف مكان فاجتمع لهذا الكتاب الشرف كله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيها المسلمون هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي قرأه الأولون لم يزل غضا طريا ولكن ليست القلوب هي القلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقد جعل الله لهذه الأقفال مفاتح فأول هذه المفاتح معرفة المتكلم بهذا القرآن وهو الله جل جلاله ربكم ورب آبائكم الأولين ورب العالمين المحي المميت الرزاق ذو القوة المتين وشرف الكلام من شرف المتكلم به وكل كلام وإن عظم وجل فهو دون كلام الله تعالى ناهيكم عما يشتغل عن كلام الله بكلام الباطل وله قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم لو اشطهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم رواه أحمد وثاني مفاتح الأقفال معرفة بركات القرآن العظيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بركات القرآن على النفوس والأسر والمجتمعات بركات عامة في الدنيا والآخرة من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها رواه الترمذي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 فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة رواه مسلم سورة في كتاب الله ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد والترمذي وابن ماجة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن, منزلت فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أحمد وأبو داود والترمذي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه مسلم هذا بعض قول نبيكم صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون وثالث مفاتح الأقفال الدعاء روى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا, ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن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 إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وفي بعض الروايات فرجا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها اللهم افتح أقفال القلوب واغفر لنا ما أسلفنا من الخطايا والذنوب ووفقنا لتلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار وتدبر آياته وعظاته وبلغنا يا ربنا شهر رمضان شهر القرآن وبارك لنا فيه ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال وطوبى لمن عمر وقته بالقرآن وكان القرآن أنيسه وجليسه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عن صحابة رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين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 لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان فإنه قد عظم عليهم الخط واشتد الكرب ولا ناصر إلا أنت سبحانك فاللهم عجل بالنصر والفرج اللهم إنا نستودعك أهالي الفلوجة وأنت تحفظ الودائع سبحانك اللهم أنجهم من براثن الإرهابيين وعدوان الطائفيين وظلم الظالمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم من عرادنا وعراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره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 وجعلهم رحمه على عبادك المؤمنين اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وكل رجال أمننا اللهم احفظهم بما يحفظون من بلادك المقدسة وعبادك المؤمنين اللهم ثبتهم وأعنهم وبارك أعمالهم وأعمارهم وأهلهم وأموالهم وتولى ثوابهم وتقبل منهم يا رب العالمين اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين وكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار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 كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فمتعوا بالصحة والعافية على طاعتك ومن كان منهم ميتا فتغمدوا برحمتك ونور له في قبره ووسع له فيه واجعله روضة من رياض الجنة واجمعنا به في دار كرامتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم